لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اتينا ابراهيم رشدة من قبل وكننا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين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 وَجَعَلَ اللَّه إِلَٰهَنَا أَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهم لَّعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 ومنكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تاقنون قالوا حرقه وانصروا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 وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الْزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون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 فَظَنُّوا أن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِم فَنَادَوْا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِيمِ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ